ثلاثة استمع إلى الحوار وقرأه، ثم اكتبه في دفترك الوداع للأصدقاء يا أصدقائي لقد تخرجنا في المتوسطة وسنلتحق بثانويات مختلفة وأنا متأسفة جدا بسبب انتهاء المدرسة وأنت يا رجب ما هو شعورك أنا حزين جدا لأنني قضيت سنوات جميلة مع الأصدقاء الآن حان وقت الوداع للأصدقاء ولذلك سأشتاق إليكم وإلى مدرستي وأنا أيضا سأشتاق إليكم جميعا لأن لدينا ذكريات جميلة أنت على حق سنتذكر أصدقاءنا بهذه الذكريات الجميلة أنا لا أحب كلمة الوداع للأصدقاء ولذلك سيصبح وداع الأصدقاء صعبا لي. لا تقلق يا صديقي، سنبقى أصدقاء إلى الأبد. هيا نلتقط صورا للوداع جميعا.